ويقول الذين آمنوا لو لا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك نور المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وطول معون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 والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخد الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم